فاربت من طول هم بات يعروني يثير من لاعب ذكرى ويسجرني منيت نفسي آمالا يماطبني بها زمانيا القارى بصبري جسام الحادثات ولي عزم اصد به ما قد يلاقيني ولست ارضى من الدنيا وان عظمت الا الذي بجميل الذكر إلا الذي بجميل جميل الذكر يرضي، وكيف أقبل أسباب الهوان ولي؟ أبا صدق من القر المبين النادم. على حكم العلا أبدا من زين الدهر منهم أي وقد وكتل القلب عن سلمى وجارتها وربما كنت ادعو أغسل القلب عن سيما وجاركها وربما كنت أدعوه فأعصير يا بنت عشرين والأيام مقبلة ماذا تريدين من موعود حرصين قد كان لي فيك قبل اليوم الهولي. قد كان لي فيك قبل اليوم الهولي. قد كان لي قبل هذا اليوم في هؤلاء قطيع وحديث لأهلي. برقة يا أنت يا ذا وعبد الله يسميني وعبد الله يسميني أنشأت أسمعه الشكوى والسرع فإن شأت مسمعه الشكوى ويسنعني أدنيه من كبه الحر ويرنيه أذر في سمعي شيئا ينذ له أذر في سمعي في أن يلذ له قد زاله فضل إبداعي وتحسيني قد فضل إبداعي وتحسيني فضل Wat ik hier ben, wat ik hier ben, رمص لي جندول كالنجمي الوضي تشد يا من لاحق بالصوات وترنم بالنشيد هذه الليلة حلم العقل أيها المليان بين الجسور فتنة الدنيا وأحلام الدهور صفق الموج لولدان وحور You're a cool little You're your a يمزج الراحة بأقدام رفاقه قد قططناه على غير اتفاقه ضحكنا وابتسمنا للتلاقي اين من بسوبيع هديك العنالي يا عروس البحر أنا أنا أنا, أنا لم أنسى ذكره غير يوم لم يعود يذكر غيره يوماً قابلته ولا مرة. نبي في يا لطفي في مناي طال من اي دوا و En ik ben kun ook wel heel erg يستهدي على المفرق الدهران ويسوي بيدي فتنه الشعران وهو يستهدي على المفرق تلك ظهارا ويسويني بيدي في نفسي من محج لفه بك عب Ik weet dat je vrijdag, في سنين حاجتي الذكرى في عين الهرمان اين وادي السحر hij maakt niet veel. Hij maakt niet veel. Ahin, ahin, ahin, طاهم طاهم طاهم طاهم طاهم طاهم كنت معيني نختال عبرها اه لو كنت مهما نختال عبره بشراع تسبحي النجوم اثرى حيث يروي الموت في احنا اللي نبرا حلم ليلي من ليالي كي نغني قالوا للنشاء طاني وهفته وكلوا وادم Haurang سارت أفرح افرحت All <laughs> mm <laughs>